نسمع أن الذكر يحل عقد الشيطان فكيف يعقد الشيطان عقده وكيف يحلها الذكر وهل يشعر الإنسان بذلك جاء التعبير عن ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أي على آخر الرأس إذا نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقده فان توضا انحلت عقده فان صلى انحلت عقده كلها فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلام وهو اسلوب من اساليب اغواء الشيطان يحبب إليه الكسل والتراخي عن طاعة الله وكم له من أساليب لا يخطنوا لها إلا العارفون والله أعلم